وخدنا ال والافاق والافاق دول ليش صح؟ ايوه طيب دلوقتي يا جماعه احنا اتفقدنا السكويت نوعين كبار ده اسمه لينر سكويت يعني السكويت مختفي وده العين بيجي في العياده السكويت مش ظاهر عليه كويس هناخد بقى النهارده اول على العيان حاجه من البراليس يا, يا مش براليس النهارده بناخد البراليس لو واحد عنده براليز وان اوف ذا ماز اوف ذا اوف ذا اي ايه اللي يحصل هتلاقي عنده مالينج سكويز بس كنت ظاهر عليه جاي كل الناس تقول ان ده ايه ان ده مالينج سكويز ما هو ده مش الاوبدجانيت سكويز ابا كنت ظاهر سيو تو براليز اوف وان اور فور او اتنين او تلاته على ولا نستك هنا بقى يا دوام لو ترى او في برالنس في اليمين هي العين اليمين هتتحرك كويس مع العين الشمال هتلاقي شيء اتحرك مثلا والعين اليمين مش في اتجاه معين مش عايزه تتحرك يعني يقول لك ايه حاجه اسمها ان كومنت يعني نوم كومنت يعني العينين مش هتتحرك ايه مش هيتحركوا مع بعض يا ترى ايه اللي بوظ العضله في العضله صح ولا النيرف المشكله في النيوكلياس او النيرف وانا هسيبك انت تحفظ ايه النيوكليار ايه المال ايه النيرف ليجن انا هخش على طول على الكلينيكال بيتشن يا ترى العيان عنده برييتيك سكويت بصوا هنا القانون العام ايه القانون العام كل ما اقول على اي حاجه في البرييتيك سكويت بتحصل في اي اتجاه من غير ما تحفظ تقول لي فين ذا فين دايركشن اوف اكشن أو لا واحد عنده اللاترال ريكتس يا ترى هيحصل له دوليا وجومبتنج والحاجات دي لما يبص للجهاز خلاص يا ترى هيمشي يخبط في الناس ازاي لما يجي يمشي الجهاز كل حاجه بتحصل فين ذا فيت كل حاجة من غير ما نفهم اي حاجه اه هو بيطلع بقى في اتجاه تقول لي ايه ذا فيت دايركشن اوف اكشن اوف ذا بارلايز ده بتتعاد في الفيلم بيخبط في يعني لو انا عنده لاتيرال ريكشنز لا، هتحول لفين؟ الجهه الثانيه، صح؟ لو واحد عنده لاتيرال ريكشنز بال، الميديال ريكشن يبقى الحاجه الوحيده اللي حصلت أوف أوف هي ايه؟ هي بقى الاسكويل الحاجات بقى ايه قانون ايه؟ ذا فيير دايركشن القانون اللي إن انا قلته ده. يلا اول حاجه الاحظها في عين العيان عنده بارالايزيس سكويز اللي عنده الاسكويز ظهر فانا بس سكويز واقولت هو الحاجه الوحيده اللي بتحصل فين مكتوبه اهي فين الاوبوزيت دايركشن اوف اكشن اوف ذا بارالايزما ناخد مثال يا دكتور ايوه يا ترى لو العيان عنده اللاترال ريكتاس بارالايزيس امنها هتحول لفين اوت وورد ولا ان وورد مين اللي هتسحب العضه ان وورد الميديال ده المثال اللي موجود عندنا خلاص لو واحد المثال أول لو واحد عنده لاترا الريتا في فراسس يعنيه هتتحول انورد باي ذا ميجا الريتا دي اهم نقطة اهم نقطة عيانة تتحول جوه ايه يا ذوك قلت بقى في بيقولك ايه اخبر البرامري انجل ايه بساكن بيانجل او انت رأي انت ايه البرامري ويعارف الساكن يعايدين ندرسهم مع بعض بقى بيقولك ايه القانون مهمة جيدة ان نحسها لجينة بيقولك ان يتتتتتت عارفه ما اتصل عارفه عشان انا ده بتاع ده انا جايبه انا كنت بتاعنا بيقول السكرتري انجل او اكبر من في اكبر علامه اكبر هاقلوكم فات كلام كده انتم تخذوا منه ومشتعرفوه الزكرة ري أنجل ومسكوتي دي عبارة عن ايه يا دكتور؟ دي عبارة عن زوج يحراف العين السليمة لما جوم بطس بالعين البيض طب ايه الجرايمة ري أنجل ومسكوتي؟ زوج يحراف العين البيضة لما جوم بالسليم مش فاكس، مش فاكس يا في البرغيات تتخذت لا طب عوضو انا هاقلوكم تيه؟ تفهيب محمد هيا عشان التحرم دي. دي متأخر بي. فضل كمان استنى ماشي دلوقتي احنا هنتكلم عن كويز برادلي بسكوت انا قلت لهم قانون قبل ما انت ما تيجي ايه القانون قلت لهم اقول لهم من غير ما نفهم ايه الموضوع من الموضوع كل ما اساللك على اي حاجه في الـ في برادلي بسكوت بتحصل في علي اتجاه تقول لي ذا فيير دايركشن اوف اكشن اوف ذا برايس مصر يعني انت لو قلتلك ان عندي يرجع طب واحد عنده لانج برادلي وبيجي له نوجيا وبوظ يا ترى البلوج والفيكتور البوست دي له امتى لما بنبص في اتجاه ده فين ان ذا دايركشن اوف اكشن اوف ذا كل الحاجات بتحصل في الاتجاه ده في اتجاه العضله البيضاء ما عدا حاجه واحده اللي بتحصل الجهه الثانيه السكويز التنس يعني لو العاده اللاترال ريكتوس بارالايز اكيد هنمشي فوق اللي كده اكيد لو اللاترال ريكتوس بارالايز الميديال ريكتوس هتسحب العضله لجوه يبقى ان ذا فيل دايركشن اوف اكشن هيحصل ان ذا اوبوزيت دايركشن اللي هي الايه الاسكويت في اللي موجود عندكم في لو واحد عنده الالترنريكتد بيرلز يا ترى هتحواد لج بره لا الميديا ريفت هتتحب الايه اللي جوه اوم يجي له كونفيرنت سكويت طب الاسكويت ده اخبار البرايمري انجل ايه والسيكندري انجل ان السيكندري انجل اكبر في الجراي يا دكتور انا انا عارف السيكندري ده انا هشرحه بقى ما هي السيكندري انجل والسكويت وما هي الايه البرائي مري أنجل ومسكويت يقول لك إن مع سيم يعني ساكر بري أنجل ومسكويت هي زوجة الحافة لعينة الكريمة طب بهم مع بي البرائي مري أنجل ومسكويت يبقى زوجة الحافة لعينة البيضة برضو مش فاهم نرسل بقى عشان نفتل دلوقتي أنا عينة وأده عيني يميل نحويلها لبره زي ما انتم شاهدين ليه؟ نتيجة أن عنده الميت هي الريكتاس برلاي فاللاتر الريكتاس سحفة العين لبره خل يا ترى لعنة لما يبصوا قدقوا أخوار العين الشبال إيه؟ زي الفل والعين اليومية هي مشكلة، المصبول الفيديو الأكسس ده وكده هيبقى ثانية، فيد الفيديو الأكسس دلوقت كده ده هي؟ هي الـ primary angel of square يعنيه أنجل of square في سنة عامة؟ هي الزاوية تابد الفيديو الأكسس اللي جير مفتوط والفيديو الأكسس إيه؟ المفتوط يبقى مفتوط الزاويه دي هي الانجل اوف سكويز في هذه العين في عينها لان البؤبؤ مش دي مين البرايمري انجل اوف سكويز خلاص يبقى ما هي الانجل اوف سكويز ايه الزاويه ما بين النورمال فيجوال اكسس انتجهت فيجوال اكسس لو قلت لك البرايمري هنا في العين سليم انا شايف العين السليمه مفيش فيها سيكندري امبلوس كاسرو عشان تجيب زاويه الانحراف في عين سليمه هتعمل ايه بصوا بقى هتيجي تقول لي لو العين دي دلوقتي العين عندها مشكله اه عنده تبص بعينها هتحط والعين الثانيه تبص هنا كده خلاص مش دي مشكله انا هكتب على السبوره العين دي بتبص على شرط والعين الثانيه تبص الجهه الثانيه كده صح تعمل ايه بقى تيجي على العين النورمال وتظبط فيها اه بوفره انا جيت على عين كويسه وطلبتيه هيتصار المخ يعمل ايه يبذل مجهود عشان يجيب العين السليق العين المحوله يبص بيها على مش كده هيعمل ايه المخ بقى هيبتدي يبعت اشارات هنا اهو للمسار الضعيفه ده اللي مين في المثال على ثاني يحركها من هنا لحد ايه والعين العاديه يا ترى هيبعت لها سبيس امبلز ولا نورمال امبلز السبيس امبلز في الوزين على ما العين تتحرك الاتجاه ده قانون هيرنجلو بيقولك ايه انت حفظة اللي باته لو بعدك اشارات سوان اي للميديا الريكس تبعت للعين الثانية المين للاتراكس ده قانون هيرنجلو هنبعت نفس الاشارات في العين الثانية المين للاتراكس العين المشلولة تحركت كده وتعدلت بالعافية لان العضلة ايه؟ انا بعطينا اشارات كتير اول اول اول اول وكمال على هتحركت يا ترى لفت الكلام هيفتر في عينيه نفس الام بس اللي جات هنا هي هي نفس الام بس اللي جات هنا عمال ايه اللي تغير؟ العضلة دي بارالايت بس العضلة دي سريمة نوربال كتير ايه تتحرك ايه؟ جالب جدا بص كده ده الحركت تغير تلاقي الزاوية الساكن بري انجلو بسكوينتي بقت ايه؟ بقت فري دوري إين اللي خلّي الزاوية دي أكبر من الزاوية دي نفس الإشارات اللي هنا نفس الإشارات اللي هنا اللي جات هنا العضلة لها ومال الإخفلات بياك دكتور الإشارات راحت العضلة براية لكن الإشارات راحت العضلة ليه؟ normal جس الزاوية دي، الزاوية الحامل عند إيه؟ سليمة فانسها ميها سكة في أنجروبزكوز إيه رأيكم دي دي, دي؟ دي دوله اهي دي الدوله اهي لا طبعا مين اكبر يبقى في هذا الاتجاه طبعا نقطه عشان انه مش موجود مش ليجوا الاكسس اللي بيحويل اهو الزاوي اديات براي ماري انجلو بسكوين يا صنع عيان ده ليه عيني حواله تبرا عشان عند ويتش ماصر الميديا الريكتاس بارالايت ثلاثة الريكتاس سحبة العين بقى ايه رأيكم الزاوي اللي انا بشاوية عليها دي الزاوي اللي العين الايه البيضة ولا العين السلمة العين البيضة فبستجميها البرايمري <يانجيل> اجلوبسكوت ما هي الانجل اوبسكوت بتبقى عامه هي الزاويه ما بين النورمال فيجوال اكسس والديليت فيجوال اكسس بتبقى دي البرايمري اجلوبسكوت السكندري مع دي تبقى السكندري اجلوبسكوت هي الزاويه هافينج ايه سليمه دلوقتي دلوقتي دلوقتي فيها زاويه ازاي نكتشف الزاويه بتاعتها يقول لك هنجوفر النورمال هوراي عين سليمه كده وعين بتبص من ده هيصدر العيان او الموح يبعث اشارات هنا كتير جدا من العدلة البرالايت ليه؟ عشان يجبر عين ما تحرك من هنا بحد هنا الكلام سيأخذ مجهود جامل جدا ليه؟ لأن العدلة ما لها قانون هيري الجلوب يقولك انت بعت في هذه العين اشارات بالميديا ذكر تبعث نفس الاشارات ليه؟ لانها عدلة هنا لا تردت يعني نفس الاشارات هنا يا دبتم نفس الاشارات هنا أيوه. أمال في ايه؟ امان الاختلاف ايه؟ الاشارات هنا راحت للعضله انا فاهم الاشارات هنا راحت لنورمال واصلي عشان كده العضه اهي انا اتحرك بصوره اجريسيف تطلع زاويه حوالي انا سيكندري انجلو بسكويت سفيري لارج ايه رايكوا سيكندري انجلو بسكويت زاويه الاشراف اجنعيش دي ده الاشراف اجنعيش تليف لما بقوم باصص بمين دي العضله بقى بص ابني لما بقوم باصص بمين في العين البارالايت خلاص تطلع السيكندري انجلو اكبر من انتوا رايهم ايه يا عام في ال ايه في الباراليتك سكويز ايه رايكم لو واحد بقى عنده العضله دي زال العضله دي ايه رايكم الموفمنت اوف ذا تو اي هيبقوا ايه هيبقوا ايكوال وده اللي هينفع اللي جايه ان شاء الله لما نيجي ناخد النظره هقول لك ان البرايمري اكل زي ايه؟ زي السكندري ابدا البرايمري اكل والسكندري يختلفوا عن بعض في بس مين بس البريد لكن لو العضله دي زي العضله دي لانها تتحرك كده ولا تتحرك قدامك مش كده يبقى ان شاء الله لما نيجي ناخد النزبريك سكويت الكلام هيتغير مش هقول لك ايه الزاويتين ايه قد بعض ده خد مع بعض بقى ساكن الانجل سكويت شرط عامل سليم البرايمري انجل سكويت ده عامل ايه البايسبس البريد سكويت طب في المنظره اللي تكس كويس دي اكبر الاثنين قد شكرا هو ده اللي انا نعم اه بقولك بص قدامك بص قدامي كويس بص قدامك هو انت قاعده كده هتجيبي ايدي كده بالعكس ليه انا اللي هبص كده ولا هبص هبص انا بالاول هقول عشان خالص يجي اظون عين بص ركز كده نعم بيعملوا بالصوره طب كنت لا طب كنت لا مش طب كنت زي رايح اقولك ماشي تمام كده يا جماعه يبقى النهارده قلنا ايه بقى قلنا العيال اللي عنده جميع المانيفستيشنز هتحصل فين جميع المانيفستيشنز هتحصل فين في دايركشن عكس معاده حاجه واحده الـ هي اللي سكوينت الفراماليج ريد هنلاقي الزوايا مش قد بعض هنلاقي ان اني دوره الكبيره ده كان دهي تاني حاجه هناخد بالنا من هذا العيال ان عنده ليميتيشن اوف ذا اي اتجاه يلا قولوا يعني ناخد مثال لو انا عندي هتلاقي عنده اوتو يعني عينيه بتتحرك في كل الاتجاهات ما عدا الاتجاه ده ما ايه السيم دايركشن اكشن اوف ذا بارلاين يبقى تاني حاجه هنلاحظها عند هذا المعيار عنده كيف نكتشف الليميتيشن اوف ذا ايفود عن طريق الست كاردينال فاكرينه لو العين معرفش يجيب اني جهه الاتجاه يبقى ويتش مصر اللي بايروس ميديا بتقول ده بتاع مين لا تعرف تقول الاتجاهين دول دولا الـ نور لبره ده مين طير ريت تو يمين وهنا مين وهنا دي روبليك في كام اتجاه ست اتجاهات يا ريت عشان تكتشف الليميتيشن اوف تعمل خلاص ثالث حاجه بيشتكي منها العيان اللي عنده جينيتيك كويست يا دكتور انا بشوف حاجه اتنين بشوف ايه دبلوبيا تعالى ندرس الدبلوبيا والدبلوبيا كلام فيها عالي تركيز بقى يا ترى اخبار الدبلوبيا عند العيان باخد مثال عصبه دلوقتي انا عيان اهو عيني دي ما اقول لك دي ثانية ايه بيحصل في صورة للشخص بتقع على الكره وفي العين المحوله الصوره بتقع فين خارج الكره فبتلاقي عندي العين صوره واقفه وصوره مزغلله ايه رايكم الصوره دلوقتي جت على كوريسپوندنج بوينت ولا على البؤبؤ وصوره في خارج البؤبؤ يدينا العين نشوف ايه عند القانون بتاعنا الحصه اللي فاتت نشوف دبليه ليه حصل سيموليشن لان كوريسپوندنج بوينت يبقى اول حاجة في الديبلوبيا. ايه سببها؟ فولج أوفذة امش. فول ايه. شارج الفوبيا وعلانة الثانية فين؟ في الفول. اسمع ايه دي؟ استيمولياشن اف مين؟ افقان كوريسبونس انجبونس. يا طرح انا هشوف كم صورة. صورة ايه؟ صورة واضحة وجميلة. بقالني عين. بعين سليمة. وبنسميها ثرو امش. وصورة مزافللة. بقالني عين. بالعين اللي وبنسميها فوز امش. يبقى عين هشوف وصورة ايه؟ وصورة من دفليلة تروق اميج وخوص اميج هذه الديبلوبيا بقى لها شوية قصائص تحفظه بصورة ما هي قصائص الديبلوبيا اللي انا بسمعه على السكورة؟ هتألكم سؤال لو انا بطيت العين دي واضول اكتر ازا الديبلوبيا هتختفش طيب لو بطيت العين دي برضا هتختفش هذه الديبلوبيا مبتظهرش في عين العيان او العيان مبتظهرش اللي ما يبطت كما عين بعين الاسدين سوء في القط يبقى اول ميزه من مزايا هدي التكنولوجي ان باينوكولار يعني ايه باينوكولار يعني لو بصيت عين الاثنين ايه؟ سطروف ودي هنركز عليه في العلاج ايه رايكم لو اول عيان عايزين نضيع له التذبيه في العلاج نعمل له ايه نغطي عين الاثنين في, إيه في إيه؟ عين من إيه حته مكتوبه تحت ازاي عيان يفايت بالتذبيه ها في طريقه في ثلاث طرق مكتوبين عندك صح اول طريقه احنا شرحناها عن طريق بيعمل 1 اوف اي 1 اوف خدنا اول حاجه من الكاركترز واخدين دي جلوبيا ثاني حاجه ايه رايك بالغير ما يبني هذه في جلوبيا هديك في هذه الاتجاه في سييم دايركشن اوف اكشن اوف الجبرات مش احنا كده اهي يبقى لسه ثاني نقطه الدبلويا يا دكتور هديك ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف الجبرات يعني ناخد مثال برضو لو واحد عنده إن دا تاين دايركشن اكش يلاقي ما يكثم من ديبلوغي لايه ديبلوغي هيا لكن لو هو وضع اديه و هو وضع الجهة الثانية هو لزر الزنود روبني واضح من الدبلوغية زابد فأني في استجاه الدبلوغية مش موجودة على طول لا ببابد هنا في الإسم كاي الاستجاه بك إن دا تاين دايركشن اكشن افتل ايضا تعاني سبجته يا زرى العين بتاعنا الوقت دا ناحو المثالة او واحد عنده لاترال ريك هتلاقي الميد جرافت بيعمل ايه؟ لا تربيتس بره، هات الميد جرافت بتعمل ايه؟ لاين تسحب ده لما اجي اقول له بص في الاتجاه ده هيعرف؟ بص هنا يمينه، بص على بص. ولكن العين مش هتعرف تتحرك كده لان فيها إيه؟ في لكن ايه رايكم لو انا قلت للعيان بص هنا؟ ده الناعم نقطة بولي وهي باص هنا جاهزه فهمتوني ولا لا يعني العينه دي بيقول لي كده لو انت بصت بص هنا الحمد لله ما هي اصلا ايه باص اذا الاتجاه هيبقى كويس في هذا الاتجاه لكن كل المشكله لما بيقول لي ايه بص يا شعار خلاصه الكلام الدبلوجيا هتديك في اي اتجاه لو واحد عنده داتا انا جبتها هتلاقي الدبلوجيا اكتر حته فين هنا. هو ايه ده؟ بيريكشن اف اكشن اف زبانة ما يتلوبي. ارد في انها هلتوا ايه الفكرة؟ انا عناية دي محوولها كده. لو انت قطيني بص هنا فيه مشكلة. لكن لو قطيني بص هنا اما هي بص يبقى الاستجاعة ده والاستجاعة ده ماكسمم ديبلوبيا. هيبقى ديبلوبيا بلقص الكلام. لو قطيني عين من تروح يبقى ايه؟ لو قطيني اي عين ديبلوبيا تروح. السوق طيب لو كده بتتجه ده بس هو كمان ايه الزد في دايركشن اوف اكشن اوف ذا رايز ده ثلاث مين بالدبليه هل دي دبليه كروس او اسكرز زي ما كلنا عارفين فتبقى لو باين غلط الدبليه تكون كده ايه كروس او ان كروس بتبقى ان كروس الدبليه مع اللاترال ريكت فورس او والله يعني ايه كروس او ان كروس واحدة واحدة نركض مع بعض كده الله يتعليكم عشان نفهم الكروز أت أنت كروز الدبلوبيا ده المثال للكروز الدبلوبيا وده المثال اهوا دي الأن كروز الدبلوبيا وده مين الكروز الدبلوبيا ايه المثال ايه ريكو في العين ده ايه وينش مصر ازبار ايه من ده الرجل عشان كده اللاته رجل محاولك العين لفين للبرا دلوقتي لو انا ببصة عشبته قدائم صورة الشخص اطاعه فين هنا عن فوبيا ايه استرابوبيا؟ انا نحاك كده ايو ايه استرابوبيا على التمبر الرتنا ولا على النيزل الرتنا جمب لما نعينا ولد كده بقيت الصورة هنا فيه؟ على التمبر ولا على النيزل؟ على التمبر الرتنا كلهن عارفين لما الصورة بقى على التمبر الرتنا بتاع اتنا يتهيق لي انها الصورة دي موجودة فيه؟ نيزل ايه؟ لما فيجي هنا يحتلل لها حاجة اسمها Projection نيزل الصوره كانت هتتنبره ايه اتخيل لي انها موجوده فين اتخيل انها موجوده قدامي لا اتخيل انها موجوده ايه ليه انت بتطلع في الكتاب كله اقول لكم مش احنا قلنا الريل اللي بنشوف بالعكس التيمبورال الريل اللي بنشوف انهي دي قلنا انت على الجزء الزمني بتاع العين الصوره دي يحصل لها بروجكشن ليه يعني ايه يعني ايه يحصل لها بروجكشن ليه يعني العين تشوفها وبان انها جايه من خلاص الكلام العين هتشوف صورتين صوره اهي صوره اه بصوا بقى عامه صوره حلوه وصوره ايه الصوره الحلوه دي ايه فانها هجين اللي حصل؟ العين هانيه ولا؟ وقعت على بطيب فروريتنا بس انا هي قكة دي لها عين المشكلة صوقة الفروجات الدينة دي فالعين دلوقت عنده الترو امج وصد العين الوحشة والفولس امج الصورة الوحشة وصد العين الايه؟ الحلوة فالديبلوبيا دي ما نسميه ايه؟ كروز ديبلوبيا خليك فاكر الكروز ديبلوبيا اللي حصلت لما انهي مصر البرالاين الميديا ريكتز برالاين ايش اخ لما تبيدي الرجلس بارالايت لأنه فلت لفين لبرا أو أي يا جماعة قانون بقى أي ايجزوتروبيا أي عين محول لها لبرا ديبلوية بتاعتها إيه كروست مش هتفاق أن عندي تحول لها لبرا أي عين تحول لها لبرا الدجلوبيا بتاعتها كروست هانا يتفهم قوي لما ناخد الان كروست بطوة عايز الان كروست بتحصل مع اللاترى الرجلس بارالايت يلا بصوا على المثال اللي عندكم لما جت الاكترو هيتصدرلايز تيجي هتقف صحبه العين فين لجوه يعني هينا حول لجوه يعني ايه اتمايل العين حول لجوه اذن ستروبل هنا وقعت فين على البوق طب والصوره هنا وقعت فين خارج البوق هي خارج البوق على النيدر ريدر يلا قلت بقى اوتوماتيك لما الصوره توقع على النيدر تنظر. لعين تنظر طيب. صح. صورة حلوة صورة وحشة. بس المرة دي الحالد لله. الصورة الوحشة. الصورة العين الوحشة. والصورة الحلوة صورة العين الحلوة. يبقى الديبلوبيا دي عكسل. يبقى تبقى ايه? انتخلوز بديبلوبيا. وعشان ده يا دفتر مش معقولة كلها بمسألة. خلوز دي والله انتخلوز دي طب تشتني الناس دول. انا عايز حاجة تفكرني الثاني. بصه. لا. معلات. يعني لا ايه. لا تترى الريتة ال ان كروس ديت بلوك خلاص كده كده مش دي بقى لام عليه لا كروس ايه او قانون العام ايه اي عندي ايه قانون العام اي عندي ايه ايزوتروبيا اي عينها حول لجوه ايزوتروبيا يبقى فيها ايه ان كروس بتضرب اللي هيفكركم دايما عليه لا تررجتك. فالأغفز يعمل ايه؟ عن كروز. فهمتوا بقى كروزوا عن كروز بثلاء السهلة ايه؟ شو ده؟ ثلاء اوكي احنا مازلنا مع اميني مازلنا مع الديبلوبيا الميضة الرابعة ان الديبلوبيا, الديبلوبيا مش موجودة لو ستنا العيان اقل للهزة السين. ليه؟ الوراد لو سنه اقل من 60 وعنده عين سليمه وعين محوله صوره بتقع على الكوبيا وصوره بتقع خارج الكوبيا الوراد عنده حل ايه الحل بلاش من ام العين دي خالص فين ولا ايه طالعه صغير يقدر يعمل ليه في يقدر يعمل فيها حاجه اسمها ايه تابريشن انا ما اقدرش اعمل تابريشن لان انا خلاص اتحولت لازم احط صوره من عينين دي واطوله من عينش لا خلاص ده اوتوماتيك لكن لو طفل صغير لسه هيقدر يختار إذا لو طفل صغير إيه قدر يعمل إيه في وان أوف دا تو ايه مجيس صبرش؟ أكيد هيصبرش هنا ألا هنا أكيد هيصبرش في العين إيه؟ الواجه مش كده؟ إذا نطفل صغير اللي سنه أقل من ست سنين كيف يواجه الديبلوبيا؟ عن طريق ديكابر وان أوف تو ايه؟ لأ عن طريق ديكابر في العين الواجهة؟ صبرش أجل حل الثاني للديبلوبيا بالمرة كده، إيه الحل الثالث للديبلوبيا؟ دلوقتي اللاترة الريكتة صغرية أنا مش عارف أجيب عناية فيه عشان أحرك عناية حاضر؟ أرسماء، دي أحرك دي مامي كلها يعني بدلا ما أحرك عناية أحرك دي مامي كلها اسمها إيه دي؟ عشان ألجي الديبلوبيا بقى اسمها إيه؟ اسمها C-H-B كومبت ساتولي وده الحل الثالث للديبلوبيا يعني البيشة موض هيت هيت الستيت اوف ريت كونت هو فيجيت الستيت اوف ريت افترض المستطاب يطلع برافو عليك انت مستطابين لما اطول هيقلب هو البدايه اول مرحله في الايه في الايه الاندروميا بس ايه الفرق الاندروميا ما حاجة زي الانبلوبيا بس لسه بجأة الحاجة ممكن ترجع في ساعتها لكن الانبلوبيا عند علاج صعب ماشي؟ ما هو بقى يعني ايه؟ انا ايه انا اعرف الهاتف لسه انا قد ناشي ايه مكفلناش بيش؟ الحاجة اللي بعد كده اللي هنشتكي منها العيان ايه؟ يا دكتور وانا ماشي بخبص كلمات اللي عنده برداتك الكوير يقولك وانا ماشي بخبص كلمات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 روت فورث بروجيكت او واس تبون هو انا عشان احدد مكان القلم ده كويس بعمل ايه الدكتور انا مش عايزك عايزك تبص في اللاترال على القلم ده وتحدد مكانه وانت ممسكه بايديك سهله قوي انا متعود القلم بيبقى هنا ارفع اللاترال فيكتور خمسه إيه. اروح باعث في اللاترال فيكتور خمسه الف اشوف القلم اقدر اشوف كده القلم فلو حطيت القلم بعيد شويه هبعث اصلا ايه انا هعوض اوض المكان عايز كام فيكتور متعود المكان ده عايز كام ام هنا محتاج عشرة إمبار؟ كويس؟ إيه رأيكم بقى؟ الوضع ده هيختلف لو اللترة اكتصبرها الثلاث هذا العيان عند اللترة دي كتب دي تعطية بسر المكان ده يعطونه عمري وابعت كم إمبار؟ خمس إمبار عشان أحرك الإمبار شوية دول المصر الغرالي وكما بعد قد إيه؟ مثلا ابعتين هو عشرين إمبار فيتهيألي للألم فيه؟ انا عشان احرك الهنا شويه الطوالين دول بعطى شريط كتير قوي لان العضله غرقان بعطى عيشه هيتعلل الاصلي في الاتجاه 20 فاهمين يا شباب العيان ده بقول له امسك القلم كده جسمه قام كده في مش في اي حته برضه ليه يقف مش هيمسك القلم كانت القلم اهو شانتك فهمت هنا برضه هيحصل ايه بصوا هيحصل فورس بروجيكت من غير ما نسمه برضه ان ذا سيم دايركشن اوف اكشن اوف ذا بانライズد ماس يعني ما ينفتش القلم هنا بمسجق قلم ماشي؟ يبقى تاني تاني المفتح عشان يجيب اللترة الريكة بس يحركها المسامة الصغيرة دي بيبعت ايه؟ كم تاني؟ انا حطيتها هنا هون حطيت القلم هنا بس عشان احرك بقى لعيه المسامة الصغيرة دي اللترة الريكة الريكة بعد 20-30 انصر فهي الهان الان المش في المكان مثال هو ايه؟ في المكان ابو ايه؟ او 30 يبقى ايه اللي بيحصل؟ send excessive impulses to the excessive impulses to the to force it to contract direction ايه ده لو توتي بص بالالقلم دي هبص على القلم ده و عندي بيضه فيها براءه زي كده و عندي خالص هبص بالعين الثانيه وامسك القلم كويس والعين الايه النظره عايز اقول لك مش هيحصل فولس بروجكشن دي اللي انا حطيتها فيها في الايه اغطي العين النظره يبقى يا جماعه في نقطتين في الفولس بروجكشن اول نقطه انا قلتها اللي يحصل ايه مكتوبه فين الاثنين ما يشرب اسالكم سؤال عشان اتاكد ان انتو فاهمين يا ترى بقى لما نيجي نضبط عينين من عين الاثنين علشان نلغي الدوبيا اوبترابيشس بضبط بين يعني عنده عينتين فاشه عنده عين سليمه وعين ايه بحوله تختار تضبط بين تضبط النورمال لو ضبطت النورمال يحصل ايه خد يا ضبط ايه يبقى لازم اضبط 1 اوف ذا علشان لغي نضبط 1 اوف ذا 2 كنلغي تبقى تختار تغطي مين البارالايس يا اما لو غطينا النور وانا لسه قايل هيحصل ايه صحتك الدبليو هتروح بس هيحصل ايه هتاخد ايه لو غطيت دي هيمشي بالعين الباي يخبط في النشك الخطب ده خلاص كده لحد ما هقول لكم لسه انا جاي اروح متغطيها بايه القصه دي بقى عشان لما نيجي ناخد العلاج لما نيجي نختار وان اوف ذا وبعد تقول لنه غطي مين؟ وبعد تقول لنه غطي مين؟ النور... او غطيت النوربل والدوين أوف كير فولس حلو قوي الاعيان بقى يا جماعة البلوكاتي عنده ديبلوكيا مش من حاجة اثنين صح؟ وبيمجي يخبط في الناس عنده ايه؟ الحاجات ده ايه؟ الديبلوكيا والفولس بروجيكشن بيعملوا استيبوليشن للنيره بتاع العين اللي هو ايه؟ اللي هو اصطره وفي المخ في المخ أنا المصبوب وده النيوكليا بتاع الترايجيمي وده النيوكليا بتاع البيئ الاتنية في الموقف والنيت المعضعة يعني لو حصل استيموليشن للنيرف الكامس أكيد هيعمل استيموليشن للنيرف الايه؟ العاشر او البيئ العاشر ده يروح على الدستور يخال عن ايه؟ يخال يعني الصندقصية أنت هو بدي يلا برضو مهير ماليش انت العين تطلوا النور يومكي كتير قوي لو بص هنا لو هنا هنا اللي هو بدي إذا سيئي في ديركشن اف أكسن لو بصر هنا هتلاقي الدجلوب يكروش والنزيا والبومتك يروش هميني ولا لا؟ يقرر درهديك والنزيا والبومتك بيحصلوا فين؟ إذا سيئي في ديركشن اف أكسن زوائد طب يحصلوا ليه؟ بيرجع؟ ديوتو كل نكشن ما بل ايه وما بل ايه؟ ما بل نرفوك على عين وما بل ايه؟ اللي ايه؟, ايه؟, ايه؟, ايه؟ طب خمسك مرم المصورة مش بيه على الـ اوكي لا..لا..لا..ا..لا..ا مش اتخور المخ هيبتدي يحرك العين عشان يجبنها انها تتحرك ده بيعمل الحرك في العين دي Over ده بيعمل التوريشت معنا ثمان لل لل للتباية جاب خلا? طيب..ستفعنا العيان رقم 6 هيعمل ايه في دماغه؟ اتحرك دماغه بدل ايه؟ بدل العيان عشان جوابود عنده العيان هي..ها يموفي تذهب ال speed of the hour وسميناها ايه؟ هترم جبا له وبلنا يثمنها ايه ثمنها دي اتش بي يعني ايه كومبنساتوري هيد بوش صح يلا بالغيره من دي كومبنساتوري هيد بوش فين ان ذا فيم ده برضه الشعره ان ذا تي ديكشن اوف اتشارج ولا يعني لو بتاكلها برضه لو انا لا انت جبتس بارالايز يعني هعمل ايه هجيب دي باكت صح هجيب ده فلتر دولرك مش لو في ستير هتو تو ذلك يعني هعمل فيستر فين اذا فيستر ياكشن اوف في ستير لو مين اللي بوز او مين مين يرتص او اللي طب لو السبيرو اللي يرتص بالارالايز السبيرو انت العين لفين لفوق مش عارف يرفع عينيه لفوق عارف ايه دماغه كلها اثنين شن الي طب لو الامبيرو يرتص اللي بارالايز يحرك دماغه بدل عينيه ايه طب مش عامله شد برشن ده مش مهم كده يبص طبيب والتاني بقى التاني بتاع الشيء اللي كده يبص مش انا عاره منه بيجي. يعني يبص على النص وفوق ده عنده ايه عنده برنت خلاصت الكانات عندي فيل بير فيوتودرات في ستيل ميتال شد اليفيشن وشد بريشن هنا في حتكه طب لو الاوبجيكت هي اللي برنال الاكشن الاساسي بتاع الاوبليك ده شكل التورش شفتي ده فرق كده كده انت طب العين يعمل ايه يجيب ماش... فست... <تصفيق> يبقى كده مش مش كده ايه فيست لا كده لو مين بايظه لوجيك ناخد ناخد مثال لو هنا ركز معايا عشان لو الصغير اوبليك بايظ الصغير اوبليك المين اكشن ايه المين اكشن انتو يعني المفروض من هيك انا مش عارفه انا اعملها ازاي اعمل كده او اعملها بايه بالكتف بالنايل البري تبدا الانبير اوبليك بايتا الميل اكشن اوف ذا انبير مش عارفه اجيبها عينيا كده روح اجيبها اسمها فائليا التيرب يبقى بصوا يا فيست تيرب تو ذا رايت لو في اوبليك تبقى انت تعمل ايه <تصفيق> <تصفيق> حتى مكتبوا عندكم مطيفة أولا؟ هو العيان يا جماعة لو عنده لترة ريكتها تباية الاتجاه ده أقبل الدفلوب يا إيه؟ والاتجاه ده ما هو الدفلوب من العلم هيعمل كده؟ من المدماج، هيعمل إيه؟ هيعمل كده وميبص على الناس كده، مش كده؟ العلم يا جماعة، مش طائق اليمين، مش كده؟ كونها روص الناس اليمين يجيلوا إيه؟ مش حايت ناحية اليمين خالص، وميعمل إيه؟ كده صح وكل حاجه تبقى بتتحرك الايه مش رايح ليمين قالها فين قالها وراه قالها ايه طبعا هو ماشي كده طب ما ايه وراه بص اقول لكم على حاجه لان هي تنقل الايريا اوف ماكسيموم ديلوبيا وراه تاني اه بيمشي كده بكيف شوف كده اه امال ايه هاخد كده برضه ايه على ايه بس انت كده والله اسمع كده امال ايه اتجاه يعمل لك و هو مش ريجل يشفتونه صاضيع دي وبعدها ساعات الأم جاء يعني أم الولاد عام كده يا ماما انت سايبات كده أزداد يا دكتور هو بي... يعني هو طبيعته كده هو هو نظرة البعادية يعني هو يا حقيقي ده كمبساتور يهد بصيش لا دكتور هو طبيعته كده حقيقي بصيخة بالك بشان عاجل هو طبيعته بصيخة <تصفيق> كده لا بجد ساعات الأم تبقى تفكره من طبيعت الولاد هو.. يا دوص هو.. هو.. أنا هو كده من الهوض باية يا دوص هو.. عايز دوص تهيوه ونين دلوقتي تتعاني أخذ المثال بتاع اللاترة جيتة البلاج فين الإريع وفماكسما بدلوغ يا <تصفيق> فش إنه حياتي طب طب اتفقنا معاني هحرك دبابه فين؟ إنه حياتي بقى لما معاني حرك دبابه كده نهي دليمين اتنع لده فين نهي دليمين اتنع لده فين اتنع لده وراني شيء يبقى العيان شكرا شكرا يبقى العيان بيعمل ممكن تقولها ازاي ممكن تقول تو مينيمايز ذا ممكن تقول ممكن تقول تو اللي فيها كل ده في الاجابه العيان بيعمل كومبنساتوري هيت بوزيشن عشان يمينيمايز الديفلوج تو مينيميز الديفلوج تو سنت ذا اريا أو ذا ديفلوجيا ورايا تو لوكينج ان دي بي. يعني تو لوكينج على اللي فيها الايه الناحيه اللي فيها الديفلوج سيبتلك بجد اوكي ناحيه الكومبليكيشن التي سوف تتعرض لها الطفل او العيال بتاع الباراليتك كود هيقبل ايه من الاتنين؟ certification و لما البوك يبطل لاس k量 سورة من العينкол الوضوع يطول لماrabazement يễcional مه Jagabland يعلص بإعم asta الإنبلوجيا النهاردة العين دهاجبي ANBILOGY يعني ايه ANBILOGY يعني brain neglected الإنبلوجيا النهاردة ذyahبها ايه بيكونت فرنيت ايه Tsermakism Unserapismas يعنيактер Tserapismic ANBILOGY AIBILوجيا الي تيدها Where� cómo 또 يبقى اول كومبليكيشن لو الولاد صوير هيهمل سورة الاثنين اسمها الـ ولو ما الـ يطول فون اي آل. لا الـ دي بلق مظرها يقل يقل, يقل. يعني بلق ايه صافية المنظرها يقل يبقى ايه صافية ايه امبيلوبيا امبيلوبيا نتيجة الحوال المثابية سنوب يسميك امبيلوبيا اول كومبليكيشن الكومبليكيشن التانية عايزة نبهت ايه بقى؟ هتطبق القوانين اللي احنا عارفينهم بصوا كده يلا قولوا معاكم دلوقتي دلوقتي يا دكتور الميديا ريكتاز برالاية يلا قولوا المفت يعمل ايه يبعث لها اشارات جامدة عشان تشتغل مش كده؟ يبعث لها السيمولات اليوم قانون هير اللي بيقول ايه؟ قانون هير اللي بيقول ايه؟ تبعت للميديا ريكتاز تاني تبعت الجهة التانية تانية تانية لللاتر تشيك باس يبقى هنلعب ريكتب برضو امبر. في اللاتر تشيك باس برضه السيموليتوري امباك اكورد مين شريك له طيب القانون شريك بده ليه بعت السيموليتوري للميديا فيكتور شبه بعت من اهو ايه انهبيدريل. صح كده ثاني الباص دي البدايه بق... الباص دي بايزر ممكن يبعت لها سيموليتوري امباك عشان يحاول يشغلها ويبعت دقتها الجايه الثانيه نفس الاشاره بعت هنا الميديا ريكتر بعت هنا اللاترة بي. طب بعت للاترة ريكتر في السيمولاتر في نفس العين ايه دي إنه صح? طيب قانون برضو شريك بدون بيقول انت بعت هنا ايه السيمولاتر بجيبعت هنا في نفس تبعت ايه إنه بيتر ماكزة اي مصل في العين الثانية بتسميها كنترالاتر يلا الكنترالاترالتها هي كونترالاترالاترالا تسمية كونترالاترال سينرجيستيك موسيقى ودي في العام الثاني كونترالاترال والانتاج ذي peak ع Actually يقول لي المسل دية فيها ايه المسل دي فيها السهلة من التشرها ال كونترالاترال في الانتاج والسهلة σε فيها اندرق السهلة القذر ألي السهلة بالقشريات دي بعثناها استموليط rice ايه وماه اكشن دي بعثناها انه بك رجحيها اندر <تصبح ايضاً> اكشن الكوستال اطرال سيمنجيتيك اوفر اكشن الكوستال اطرال وفيها اوفر اكشن صحيح انا بحاول اضعك عن ما اضعك فيه. فيه. بس هي قوية برده. ليه هي قوية ورده? لان اه شجالة يعني ايه شجالة ان <تصفيق> اوبوز? شجالة لوحدة. مفيش حاجة تاني. الجهة تانية بتقيس. بتشتوا قصادها. يبقى بصوا كده يا جماعة. المصر اللي في نفس العين بيسميها دايرت انتاجونيستيك مصر. مالهج دايرت انتاجونيستيك مصر. رغم انه وصل لها انه بيته ليه امضلت ولكن فيها اوفر اكشن بكتبها تلمة اوفر اكشن ليه؟ نكتب كده؟ بلنها ايه؟ اف اف بوز، يعني ايه اف اف بوز؟ من غير ما اتهت بالي حاجة تعتن عليها شكالة لوحدها وعرف ايش؟ الموضوع لما بيطور، ليفضل ايه؟ الموضوع دي لك هتفضل شكالة لوحدها، ليفضل ايه؟ المجهود الخاطئ دي فكرت ظل شغاله طول حاجه كونتراكتور ريلاكس كونتراكتور دي شكلها كنتفق على طول ليه ما <تصفيق> فيش حاجه الثانيه اللي بتشد عضلاتنا المفاصل دي بتكشب على يعني لو انا فضلت عاوز ايدي كده لو جيت بعد شهر وانا فاضل ايدي اعمل ايدي كده ايه, إيه اللي هيحصل العضله دي هتتكشب على الوضع ده صح اسمه ايه الوضع ده هو الحكايه دي برضو لا تسيجل انها شفجالة ايه برضو Arnobos طب و دي من عدم الاسfactال ممكن يحصل فيها ايه هي يا كلم برضو Fiberose ايه دا يعني الماصر دي فايبروك والماصر دي فايبروتك اين و من اللي فين الماصر يعملو اتلاء دي, يعمل دي فايبروك لانها شفجالة طول الوقت الوحيدة طول تعملي كده خشي بالحاس كده و دي من عدم الاستخدام اللي فينه ماصر يعملو اتلاء دي من العين اللي ورا مش كده تحصل ايه الاثنين وفازيله يحصل ايه يحصل... يحصل... وصلنا وهسالك سؤال لما العين بتاعتك تخش يحصل... العين... اللد... طلع... <تصفيق> ده... ده... ده... يطلع هيحصل له اينو بصلمه عند النور وينج صح اينو بصلمه عند النور وينج اوف ذا بانجيدراكشن ريتراكشن ستروب تاني بقى اوردي دوين ريتراكشن ستروب دوينوا التراكسه تضرب مش مكتوب ايه اللي بيحصل فيه لما توماص في بيحصل لهم فايبروسيس يعملوا ايه لاقي ينصص ويحصل ايه حجم فتحه الايه؟ لو هنا قوي ليه؟ عاينين كتير قوي بتيجي كده بص يقول لك يا دكتور انا عيني داخله لجوه والحجم الدائره الشمال اليمين يعني فتحه العين الشمال مش زي فتحه الشمال يطلعوا ايه العاينين دول لو يقول لك في اخر السنه تشوف في توين بريكتشر طولش عاين تبقى عيني داخله لجوه وفتحه العين اليمين مش زي فتحه العين الشمال ودا طب رد عليا يمين واسعه وعال اليمين دليقه كده بتشوف الحاجات لا مش في لا في ناس كده انا عندي اوتوبيس في ناس كده ده ورجل بينام دم ان دويج ديبركشنز في الدروب وكان في ام جايبالي بتاع عندها كده بص على الام لقيت هي هي كانت انا كنت جرح امراض يعني حاجه في الجلد وجات عالج البنت والام هي اللي عايزه تساعد انا شفت الحلقه مطور الام على البنت الصوره هجيبها لكم النهارده الجاي الاثنين شكل واحد ديكو. يعني عينك مظبونه كده ولا ايه تاني نعم فيروس فكتور مكونه ده والله ببرد الحدود اه فاكر ان الدكتور طلع شبابته طلع عادي عبي كده تقول كروشات فهمت الجو خلاص يا يا جماعه تيجي نلخصه بيه بس ايه الداركشن معالي حاجة واحدة بتاعتنا في القومة الداركشن وفاكشن وفاكشن وفاكشن ليه؟ ليه؟ ليه؟ موضوع ده؟ مش كده؟ هو بس عايش شوية تشجيش دي يلا بقى انا تشقة نعمين؟ نعم نعم عايش دي اظن كده دي انا بعرفها عشان اضعفها شويه يعني بقت اضعف في الأول صح بس مش بتضعف قطعتها هي بقت اضعف من الاول مش كده لو بعت بقى انهبتوري بتبقى اضعف في الاول, في الأول. صح تحتاج تقول كده وايه بيقولك بقى وايه بيقولي ازاي بعت هنا الانهيبيتوري وازاي فيها ايه <تصفيق> قولوا الاسئله بدانا نفتحها اقولها تاني بص بص هشرحها لكم بطريقه تانيه هشرحها لكم بطريقه دلوقتي انا لما طيب أضعف من الأول آه هي أضعف من الأول بس أقوى من مين؟ من الباراليج يبتني عماليك آه هي ضعفة عن الأول بس مستيل هي أقوى من الباراليج يعني شاك جالة إيه؟ أم أفوز يا رب تكونون في التوني لمين؟ مش مع البراليج مع التلق مع التلق مش مع البراليج إنها ايه الدياجنوست اهم حاجه في كل كارتياك هولم للمره ال20 اهم حاجه الدياجنوست مش, مش عارفه تتحرك هنا يبقى لا اتحركت مش عارفه اتحرك هنا وهنا هنا السيركتور وهنا والسيرو بيت طب هنا وهنا الانفير اوبليك هنا والسلوك كان اتجاههم 1 2 3 4 يبقى جاء سيس كارت ده دائرة شبع هف حاجة هل نوضر اثناء اه هف حاجة اه الديبلوبيا شارت والهندس كريل اسم خط الديبلوبيا شارت والهندس كريل اسم خط ناسي ببتشطط شارت والهندس كريل اسنهم بس انعرفهم دي اهامي هتتمو في الامتحان بيشقة ديهم الايه يعني ايه الفكرة بسرعة كده؟ بسرعة يعني بسرعة ده شارت كده ديه فيه لومة يعني احنا بنغيروا ما اللو هي ابو في اللمبه كويس ابو في اللمبه و عندك كويس اشوف اللمبه ايه لمبتين كمان عندك كل ما يبص ناحيه اليمين يقول هنا في لمبه هنا في لمبه هنا كلها لمبه واحده بس شايف ايه كلها بتبص ناحيه اليمين, اليمين. ايه دهوتشا كده ده اسم دي تجيب يا تشارت الهدس كيرين انا في الهدس كيرين ساشوف موضوع الفوصيبول يعني بحباجي عموضوه الشارت كده وانواره نواره نواره وقوله معك انت نور ترش نوار نوار على اللابة ان انا نوارتها يعني انا بحطوله نور هده وقوله يلا انت شاور على النور بتاعه ان انا نوارته لو عنده الفوصيبول روزيكشن هيشاور فين؟ هشاور غزر هيشاور مثلا بعد مربعين بعد ثلاثة بعد أربعة. يبقى هعرف المصل الوائزة وكمان هعرف الايه الدجري يعني شاور بعيد مربع ولا باقيه مربعين ولا باقيه باوي يبقى في ميتها في الهزة الكري انه كمان بيعرف الايه الدجري قوز دلالة وبيعتمل علي ايه هزة الكري علي انه عام غلط يعني ايه بيشاور غلط فلص بروجيك صح كده ايه لا الديبلوكي عشاف وفيش الكريم بالكسار امعي لاج بعد طبعا التريك بتو جلو التريك بتو او ساكوز المصر ضايز عشان تبكر أعليج السكر عشان هايبرتنش يبقى دريتبت وفزا ايه؟ وفزا كوكا وعن هكذا كتير من العينين أدينهم العلاج أعليج لهم السكر و هايبرتنشل وأقوّلهم بالنيرب ايه؟ فيتامين بي ودي فضو ديليتورز عشان النيرب يشتغل ست شهور يبقى هاي بخلص كتير من العينين يخفوا بحدهم بالعلاج لأي ثناب درس العلاج لأي ثناب لا يخفوا بقى خلاص الحمد افرد يا جماعة في الوقت دي أنا هاتي لعاجل قد ايه والثمان ما دي جاء ست الشهور لعنده طول بيعاني من حاجة مضيعة طول الست الشهور شايف ايه بتزوج يا جماعة من كده بس لو انت جنبتها او حد قريبك هتعرف انها كلمة مزعجة اوش دي بلوبي يعني عنكس كلكم تبقى بقى لعنيكو كده هتشوفوا دي بلوبي تخيل ان انت قاعد, قاعد طول النهار كده طول النهار شايف كده. يعني عايز طب الضغطه هيتعمل ايه نصيه او جوتنج اوفرتايد عايزكم تحطوا تتو.. دي كده تطولوا بس اتصل ان انتوا ضغطوا طب جميل لما قلنا العيان بيحط ايه نصيه وجوتنج حطوا دي لكم اوله صعب كلام حد مدوه غلط حطوا دي لكم كده اتفاديلك غلط مش هنسيب العيان 6 شهور يعلم الديفلوبر تعمل ايه ست شهور قول له حل بسيط ها كلهم قلتوا غلط واحده بتقول كفر وان اي لا حديدي تغطي المهوله ولا السليمه المهوله تغطي وان اوف ذا تو احنا قلنا لو غطينا واحده في الاتنين الديفلوبر هتروح يبقى وان اوف ذا تو اي اوعى والله انا كاتبها لو انت كنت دكتور شرط تغطي صحيح؟ بجربي اعتبوه صحيح بس ايه ايه؟ صوت اوه جديد <تصفيق> <تصفيق> القابليل لو بجرطي جرطي مين؟ بجرطي مين؟ ليش كوين؟ ممكن تتحسن جزئيا وجزء الدائع في وجراء لا تدب يحصل في الشرور كده يعني نادر يعني ايه؟ ستين انها صارح جزئيا لا لا لا عملك المعنوة بي مش كل ان النا باس بتزددش معنومة جيتوا عارفين يا من السيليه دي غلط <تصفيق> <تصفيق> يا جماعة يا جماعة ما قاسوا بقى مش قاسوا فات الست شهور والعام ما كفش حل مصير شوف الماضل أخبارها ايه يا جماعة شوف الماضل أخبارها ايه ست شهور فاتوا والعضلة دي ما كفتش احتمالك على ست شهور فيه عندي احتمالين احتمال العضلة دي اللي هو قد كنت يعني بقى فيها ايه مش قمدليد برأة الترنت <تبقى> حسرت بيها بريتز يعني ويكنس ايه رأيكم؟ لو المصل دي ويك عندي حل من الكنين ياجي على المصل الويك عمل لها strength ياجي على المصل اللي بتشدك جهة اللي هي strong عمل لها ايه؟ قضع ده الحل ده الحل الجراحي يعني strength الويك مصل يتويكن اللي ده بس ده الحل ازاي؟ إزاي أجي على مصر؟ أضعف وإزاي أجي على مصر إيه؟ أقوية هؤلاء باختصار أنا معقولها الكيسة الجاية بالتفصيل إزاي أقوي المصر دي؟ تيجي من المصر دي وتفكها كده المكانة وتقص منها حتة وتخيطها كده لما تقص حتة من المصر، تبقى المصر قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة، المصر قصيرة وقوية على الطويل يعني نأثرها، يعني نأثر المصر؟ نعم، دي سكشن يبقى أحمد معي فكشن، مش عايز فكشن يبقى عشان القوم يواصل نأثرها هل سمع ايه نأثرها؟ لسكش طب ازاي بضعف مصر؟ يعني ازاي باورها فك المصر من مكانة؟ إزاي؟ وخدليها تنسك وورا شفاي؟ هي على يعني نفكها من مكانة الاستيرشان فتاحها ونرجع الاستيرشان فتاحها وورا نلاقي المصر رياح تبقى بقيت ايه؟ رياح معاديش لو انا كنت اخبطتها قدام بتبقى المشدود انا ركعتها و شفت ايه؟ ريا اسمها تراجع ترجعت المصل ورد اسمها ايه Resition ده قصر وده تراجع علي المصل What is the Resition You carry the insertion ومصل anterior or posterior posterior يبقى انت جده عمثلها تراجع يبقى ازاي تقوي مصل ده احنا في دول Detection ازاي اننا دائفة اسمها ايه مش نطويلها نرجحها ونجرى ترحها نرجع ال insertion ايه تراجع للمصد يعني منها تراجع نفسنا ايه؟ نستشن نستشن ده اللي هو الأولين اللي هم بتعرف بنا اه هل فق ورب أمير بأو اللي عمين؟ اه هل خياطة تاني؟ خياطة وخياطة تاني هنا بخياطة هنا بجرة جديدة؟ مستغربين؟ أبناء من كده فعلا والعملات هي وخارج العين يعني ايه خارج يعني اي دكتور يعرف ايه عمليات حاول وما يكبش طب صورة خارج العين بتطاول ده اتفق على المغوره والحاجات دي بتطاول تخش بعضيها تاخد بقى قد ايه؟ اه ده طويل دي بالصاوت قلت الكتره ترقع ده الليزك 5000 فدي طويله ايه يعني الكتره اللي قالوا له طب في احتمال ثالث؟ ده لو من بصوا بقى يا جماعه الست شهور فاتوا جيت اشوف من الليتر انه بايده خالص كونبريدر مفيش انا القلط مش فاهم ان الاقي بقى اللي انا رغبت اقلع شقها شقيناها دي تساعدوها بايه وسر و شويه فايبر بتساعدوها بايه الانفيرنت ده هي لانها شويه فايبرز ون من تحت اسمها ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟, إيه؟ جينشن لان المصطلح بيسميها المصدر ترانسفورميشن واحد يقولها نرصد طب ما كده استنى بس طب ما كده السبيل الركض بقى ضعيف خدت من النسبة ايه طيب انا خدت اللي تحت قدها ال 10 طاقه ايكوال بالانس يبقى نو بروبلم طب هشتغل ازاي بقى يعني دلوقتي اللاترال ريكتاس طيب وانا عايز اقول لك ايه خلي بقى ده شويه نايبرز وشويه تحت مش هتبقى كده شويه ويتجيبوا العلم كده في يعني مظبوط يعني بجيب الفايبر يشدها لي كوي وخاولوا لا لا, لا يعني مصد دي وانا كانتها صبوط فقط صبوط هسألكوا سؤال انا واضح من الرسمة ان انا عملت العملية دي لما كان ويتش ومصد البرالاين اللاتر ريكس ينفع اللاتر ريكس الالرلاين لما يكون قد ينيرف اللي بايس ينفع لو سيرت ينيرف اللي اعمل نفسك العملية يعني انا العيانة ودي الميديا ريكتر دي مين دي ميديا ريكتر ودي مين لا لما انت قريت الباور جبت لي شويه فايبرز فوق وفايبرز اللي تحت يا ترى لما الميديا ريكتر تصبب في حالات سيرد ينفع انك اشوط فايبرز من فوق شويه فايبرز من تحت عنده سيرد نيرف جوتي الميديا ريكتر فايلر والصغيره ريكتر فايلر يعني جبتك يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين تعيني تفهميني ولا عشو إيه؟ عشو يعني مع موضوع عشو نقل العضلات ده ينفع في السكس ينفع في السكس هيرف وما ينفعش فيه؟ السيرز الناس لأن العضلات اللي أنا هنقل منها وين هو والإن منها من تحت والسيرز دي فتبقى؟ طيب خلاص كده؟ بالنسبة لله ده بنتكلم على البرادات التي كنت تستطعها ما عنديني حد ده يعنيين حد ده؟ لو لو الفورس نيرف اللو... لو السكس يعني عايزين لحد دولة اللي بيجي ده, ده أهم صفحة لفكوز دي أهم دي هيتجي منها فؤال السنانية بيسيبك بيسيبك فورس نيرف ووز سكس كده ده اللي هو هاجبهم بالترادة لول يلا تكيفي بقى عشان دول عايزين دماغ علي قوي قوي قوي يا طرف السيرد يا طرف السيرد نيرف بيصلي بتاع العين بيصدله كمال مثلا يعني بيصدله حاجات كتير قوي بيصدله كمال اللي بيتر مصر فتلانا عنده ايه؟ توفتر شفتر؟ بيصدله كل الى اكسترا اوكلر مصر معادة ايه؟ معادة اس او فور الارب سبسة يعني انا عينتا يا جبا عن العبده سيف ده او بوصي عبده اثنين لسه شغالين اللي هتر ايكتب بوصبير يا طرح هيحويل له بعين فيه الدول اللاتر الرجل تصبح بالعين لفين لأيه طبع العين دي بيتت قوت قد وكبير يعني, أنا عنده يعني. العين عنده ايه كي يعني يا ترى السبيرير اوبليك هتخل العين تبتل دوت ولكن الاي والبيدي بيتت اوت بات نوت دوت ليه؟ بل مفروض اوت بمين اللاتر الرجل ومفروض سبير اوبليك بروح مش هلتتحت عاله اين يعني تلاقي العين جلده بره ونقصيش لا دي اوت بس ليه اللي اشداون على الرغم الين مين شفجالة سبير قبليك ده تقال شفه والسؤال اللطيف اللي جاوه يبقى ياخد جليل جاوه انت بقى برافو <تصفيق> عليك ماشي اقول كتير بيجي جديد أم ماشي بصوا بقى الوال هي قالت صاح حدش عارف هي قالت دي بقولك بيها بقول بيه لي هي الظهول بتقول ان السبير قبليك مصر كان مصد برد اف داكتد ار هي قالت كتير ما فهلش بتقول كده السبير قبليك مصر كان نصد بريس أفضاكت يعني لما العين تطلع لبرة السبير قبليك مهاش دور احنا قامنا لبرة ميل لشاكال لبرة بكتب؟ صح؟ يبقى عين تعرفينه قاوة ومشي تنتي لما لها تطلع لبرة السبير قبليك ملغية كيش كده؟ وبهالف ايه؟ السبير قبليك كان نصد بريس العين اللي ايه؟ الأفضاكت صح؟ هي ما قلش كده بالضبط يا هاي ك السمير اوبليك كان نص اهي سمير كان نص بريم او طاقت الاي حد فهمت ولا لا أيوة. يعني لما لقيته ده بره سمير اوبليك ما دور طيب اكن اللي بره مين اللي ضروب لبره لبره مين اللي ضروب التوت دي داخل يبقى يعني اوت ومش ايه ومش اول حاجه ثاني حاجه على فكره السيرد النار كمان كمان بيطلعي المطر بتاع الاكوموديشن هي مين استنى يا مصطفى طلع عنده بوك اوف اكوموديشن فتقال له سؤال العين عنده حول وانين بيديت اول في دبل على الهش طرق مين اللي دبل في دبل على الهش ليه طيب العين محوله بس مقفوله بالايه التوت ده اهم كل ما دي لازم تركز عليها قوي تحط تحتها خط في الامتحان هيدور عليها دي دبل يا دكتور رغم وجود الحول لا توجد دبل شفتوا بقى ليه لان العين محوله ب وانا لسه قيل النهاردة لو عين متغطية ما فيش ديبلوك طيب بصوا بقى لو انت رفعت العين لو عفعت الليد هتلاقي عين بحقولها فين اوتو وتبديل ديبلوك تظهر السؤال كروز او لقى كروز لو انت رفعت الليد هتلاقي عين تلعى البرنر اوت ونوط ايه لو ما افتكره داوت طب لما عندي اوتو اوت هتبديل تظهر ديبلوك ها ايه هتبقى كروز ما احنا قول ان الامت ام لا معلش هل في لا برامج لا تريت في برامج هنا طبعا اللي اتركت ايه الار ست يعني لا تريت شغاله ويقدم لها ويقول لي كرو في اللي بعد كده السيرف بير بيطلعي الكونستركتور بيقول لي يعني الكونستركتور هتبوظ كومبايلتور كده يقول ايه بايليتد فيكسد جون مش موجوده في كل العيان دي كده كده كتب مش موجوده في كل عيان هقول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 بيحصل احتكاك جوز بقى الاول بقول في, في الاول فايبروس ايه في النهايه يعني مش الاول بايظه لما يحصل فايبروس يحصل ايه هوصل خلاص طب اخبار الموفمنت اوف ذا اي ايه حكايه سهوله عندكم الصغيره لسه شغاله يبقى فيليير اوف اليفشن صح الانفيرور ريبتا شغاله يبقى فيليير اوف دريشت الميديال ريبتا شغاله يبقى فيليير اوف الطبش تكريشال فيلر او ليميتيشن اللي هي في <ت Jonah> اللي فيلر اوف فيلر اوف دبريشر فيلر اوف اطركس ليه الان ليميتيشن الصوره التفرع الصوره الدبريشر دي اللي يقول لك ايه انواع السرد نيرف بوت يا بت في نوعين في عدد الناس السرد نيرف بوت عشان الضيابيت شو تعتين الضيابيت مرض الدرن انت موايد في الدم ممكن بوت كده نيرف نيرف بوت عشان دايبيت سميه كيمك بوت يبقى لو تعرف الكيمك سرد نيرف ممكن شد النرنبوك ده شد النيربوز عشان في حاجه بتضغط عليه تيوما بيضغط عليه ترجيه ميكانيكال شد النرنبوك شد النرنبوك في طريقه غيره يلا في شد النرنبوك نتيجه بريشر في تيومر او نتيجه واحد ومش البيوبل لي الفرق البيوبل لي الفرق ولاÖ أنا ولدات له ني نهوي دانية وأbroth أم ولد في أتين resource الفائبر 전� Aí TLB الي مشى نين قالت ديك فائبر فائبر Camp in the Byad الفائبر 노 religious الي مشى بالoro goal الم cioè بالصيطين مكانها بال스�ivit nerve مكانها المسبب ولها جزق طيب قليلا يauso مكانها المسبب إذا تتعذر يسوبها بنين بالتوب لها جولد بلاك لايت اذا مش هتتاثر بمين تساوي صفر فايف باند اوف ذا بيوبل سورفيشل فبوظ بايه بالسيول لها جولد بلاك ده يبقى غلط الكلام وعامل صدم دير في بوظ لقيت البيوبل ابتدت تليم دايس ادي جولد بايظه 2 مهمه جدا يا رب يكون فهمنا يتقول لأ الديوبل شغلها بس ديل خلال دي اللي بتخلص الديوبل السبات فيش شيء اللي بتتأثر معا ايه الديوبل الفايبر الديوبل تتأثر معا ايه مع الديوبل جزة لطفة الله يالب تتأثر معا ايه مع دايب ديك تبديك لدي كده خلصتني أني ثالثة ثالثة جوة وإلى بديك لديك لديك ده دي الحاجات الأزافية ديكتب بقيت ده كله يعني الديفناشن والإديولوجي <تصفيق> والتروبيا تشارت وهي الانسكريب والتروبيا تشارت مليش عارف السنة في ستشنور اهو تكتب كلام ده كله دي بنقاط اللي دي بنقاط الاساسية مختلفة ايه؟ اخير السنة بتكتب سير تكتب الدرسة البرالات في سكويت كله وتركز على ست نوع ده كله مش هي قلنا ان فيه مش عارف في لتروبيا ايه درسة البرالات في سكويت كله يعني تكريب انبسيجيش بيبنو بيعتشارك وهي تكريب تريتمس يعني لك شهر ونحاياك ايه نفس, نفس الكنال سكوينس انوانز اوه دا ايش عام بيه كله زي هو بس انتركز على الماضي يلا باعشان ده اللي عايزنا بها فورسنير فورسنيرو عايزنا بها يلا فورسنيرو بيه صدني ميد فيش وقت أسئلة عين عليها جليد سايا يا سمائش سمائش ميت؟ قليلا ميت مكتبلك عليك وكده او لا لا لا اه مغلب الكريسة بقى ما يعني اللي جاي بخبزات ما عادش في جناس هكذا هو اللي عنده فورس نرهمه سويتش بصلا البرالايت سوير قبليك باية لان سوير قبليك طفلايت بشيه البرالفورس يلا بقى اول حاجة ليس كل ما هيكتر فقاله اتجاه لما سوير قبليك باية الانفير اوبليق تعمل ايه العين؟ طالعه لفوق طبعا العين هتطلع لفوق بس غلط بس مش بسبب الايثيوبيا العين هتطلع لفوق زي ما انت بتبقى العين بتبقى اديت اب او بنسميها هايبرتروبيا هيطلع لفوق بس, بس زي مش زي ما انت قلتوا مش لان المين اكشن اوف ذا انفير ما ديش هنا دي لفه او سؤال شرطي انت انت هتقول ان العين اليمين يعني... العين طالعه لفوق اول ما تقول له بتصاعد من الانفيرو اوبليت هطلع لفوق يردك يحط الانفيرو اوبليت الميل اكشن بتاعها استوب بقى القصه الانفيرو دي هتشتغل زي ما انت تقول بس هتعمل ايه استوب طب انت عايز تعوض الاستوب بتعمل ايه <تصفيق> انت عندك كام مكان تستعمل الاستوبشن بالرقه وسبير ماديش قدامي لان انا شاكل مين سبور ريف تاني الامفير اوبليك أرجع الامفير. هتروح عبلا اكستورشن هحاول اركع الاكستورشن ده يعني عبلا اكستورشن مافيه قدامي للمين هتساعدني سبور ريف هتروح مرجع العين والمين اقشى وبدحها ايه اليمين على اللي فوق جيب على العين ما لقيت الهوق بمين مش بمين السبور ريف تاني مش بالامفير شفتوا بقى؟ لفة شوية تاني دلوقتي العيان عنده سوبير اوبليك بس كرال الانفيرو اوبليك هتدفع العين لفوق لا ليه واصل عندي حلين سوبير اوبليك وسوبير ريكت بس مش دي فايزر صح والعيان بدل مين الريكت هترجع الاكستنسر والميل اكشن بتاعها ايه الميل اكشن دول الاثنين اكثر ايه اللي بيفتح البرنامج على ايد الكوب فخلصت عايز اقول لك ايه السؤال اللي في الاكتشاف ده من جميل قوي منك العين هتطلع لفوق اسبرينت مش بالهين. مش ايه مش بالام فيو طيب يا جماعه حد عارف يبقى العين محوله لفوق بقيت الشكاوى كلها في الهين. الدبلوبيا وش اقول له كلشن وحركه الهيد كله فين تحت يعني الفكره الوحيده الشفاء من الايه بقيت الحاجات ايه ومش تحته خلاص بقيت الحاجات down and in وهو ده اتجاه شبير وفليت معا لو مرسلنا الستيكس الكار ده دا وانت لابين يديد نوت ده اتجاه شبير وفليت العين فيه down and in and out down and يبقى جميع المنفستيشن down and in معادة الحاجة الوحيدة اللي, اللي فوق الحاجة الوحيدة اللي ايه اللي سكوين. يعني اللي عايليين هيحصل للميتيشن of the move فيه down and date هيحصل لديبلوبيا لما يجي يبص فيه ده كله بقى الميتيشن of move of move down and date دبلوبيا down and date او ممكن اروايك اثناء تانية يقولك الديبلوبيا دي اسوأ دبلوبيا في العالم ليه؟ عشان دبلوبيا down and date كل طول حياتنا نبص down and date كل دا نيجي من القراء down and date ننزل السلم down and date ما فيش حد بيبص ايه فوق كله بيبص دوت فالدبلوجيا دي اسوء دبلوجيا لانها موجوده طول النهار بتضايقك مع القرايه ومع الاكل ومع نزول السلم ومع الحياة يبقى دي اسوء دبلوجيا يقول لك انت السبيرو اوكليك مصر دي المنبه بتاع القرايه والمنبه بتاع نزول السلم والمنبه بتاع الاكل ليه لانها بتبص ايه داون اند او ممكن تقول انا بتاعت ايه لان هي الغلطه اللي بتعمل ديبرشن اند اتاك ماشي Tuo kamus aħu. Nau hiu visie visie visie visie visie visie visie visie visie visie visie visie العينيات مش عارف يبص بيعنيه داول اندئت يبص بايه؟ بإذماهبه يعني يالله بقى هيبص داول يعني هيعمل شن شن ايه؟ دي برشن حلي شن دي ايه؟ لو السبير القبليك ليهين بايضة اعمل ايه؟ داولي؟ صح؟ يعني ليهين بايضة عملت هب دلت فين؟ Enfin. أنا دي في الاوبر دي شولدر فين عايز ابص داون اند ان بايه مش عارف هبص ب دماغي يعني شفت ده ده مش سهل عينة. لو الساق رجلي اليمين بايظه ازاي احرك دماغي ايه كده ايه انا جبت دماغي ايه كمان يبقى وصله هنعمل فيلنج اوف ذا هيد اوفر اوف شولدر اوفر الشولدر صح يدي الناحيه اللي عمل كده وكده جه الثانيه اودي تشوف يعني ايه اعمل كده بصوا بقى ايه رايكم لو انا جيت قلت له تعالى تعالى بعد اعمل حاجه تعالى جيت في عن الناحيه الايه على نفس الناحيه ايه اللي؟ البلد يعني اعمل كده خد <تكتور> تعالى تعالى تعالى كده وطول اوكي ترجع <بالصفر> <تكتور> <تكتور> <تكتور> ال, ال مش احنا قلنا عليه ان ال الهايبرتروبيا عند عينها تتحرك مور ليكو ليه دالي مش مفروض يقول لكم اولا دي فايند اسمها بالسكوبيك تيست هي ايه من غير وعينها الثابته هي ايه من غير من لما تجيب دماغه بالعافيه فين على النهر برالاي وتقول اوكي ان اللي الليفيد اي هدي ليه بقى فهمتوا حد يلعب في كده يتفنب ويجيب عمل كده قوين؟ عايز ديام الف الاندي عايز ديام الف بدل رجال جاد كده عايز ديام الف يمكنك يجيبه ان ايه انطورشن انطورشن ها عنك كاموسل تعمل انطورشن موان تعمل انطورشن سبير ريكتر وسبير باي ومشاكل سبير ريكتر سرعان مور الف تاني؟ هو أو أعمل ايه اللي كده. كده؟, كده؟, كده? هو عامل كده. صح? اوه عامل هالو كده. لانه هاي برثروبيات دي. لما اعمل هالو كده. هيعمل ايه? في عامل. عامل يعود. هيعمل كده. مش كده. هيعمل بقى ليه كده? يعني اسبه ايه دي? دي اسمها انتورشم. وان شو والدودة انتورشم. عندي اثنين. بتاعنا ايه مين هيعمل? سبير ركسة هتعود. وتروح عامل امور ايه? لان الاخشن بتاعها ايه? انتم هوا عامل ا يوصل لي كده بايت في ال بايت وتظبيط الرستر بس كده هقترب من العالم ده تاني في الكوليكتيفن فين ديك في الاخر مش عارف مش يعني في اه قلت له كده حته دي حته دي يا دكتور حته دي دلوقتي العيان ده الهايبرتروبيا دالة ادريز دالة لو حرك دماغه على نفس على نفس الجهه المريضه ولا جهه ثانيه على نفس الجهه المريضه طيب ممكن يبني الهايبرتروبيا دي بطريقه دي بص بقى جفن دماغه لو حرك عينيه جهه دي تشد دي لوايده حرك جهه دي جهه اسمها ايه لا لو حرك عينيه ان ذا اووبت سايد ممكن تزيد لو حرك عينيه ذا اووبت سايد اللي بايدي اليمين ولا شمالي المثال ايه لو خرج على الشمال الهايبرتروفيز دي حاجه ثانيه غير الموضوع ده وده في الشرح لو خرج على الشمال الهايبرتروفيز دي كلنا بنحاول نكشف المرض انت جاي أنت لو الهايبرتروفيا زادت خلاص انت فرص نغمر طب بص كده لو الهايبرتروفيا زادت بص كده لو هايبرتروفيا زادت يبقى انت فرص تسكه تحت المرض ليه لماذا؟ قدر قدر قدر يحرك كده لجوه للبرة لجوه فيه كم مصل هيتصارعه على العين ها عين حرك كده قلنا البرر يبطل لجوه مين هنا ومين هنا الفيرو قبليك وفيرو قبليك الفير زي بعض النهاردة مين أقوى وفيرو مين ياه شوفتوا بقى؟ تبقى خلص الكلام. الهايفرس روبيا هاتزيل. اش محبول عندكم دي؟ لما العام يبصد فين؟ جسد. صح؟ لانه هيجيب العين جوه. عينت ايه دي لقطه مصد هيتصارعه على العين؟ قبل عينت يبصد كده ميل وميل. ميل وميل. لفوق الفيرو بليك والسحب مين اللي هتكسب طبعا؟ سيرو بليك مين اللي هتكسب؟ الفيرو بليك تروح رفع العين اكسب لفوق. هقول لكم على كده الهايبرتروبيا دي لما او لما احرك العين في بتاع. او احرك العين العين, العين. طالعه زي البعيد مش لا لا مش زي البعيد زي البعيد لو العيان عنده رايت سيك <تصفحك> نيرف بولتش اي وال والديفرالايت ان ذا رايت اي يلا الحاجه الوحيده اللي هتحصل هنا يعني هيجيله السكوين تو فين لازم يبقى من جوه كده يبقى هيجيله ايه كونفرجنت سكول الرايت اي تا يعني العين, العين بها يتحرك شمالي مش كده ده يزيح الحاجات فيه كله يميه بق مش العين تحرك شمالي كله بعد كده يميه يعني on looking to the right center to the right. كله to the right اللي كده this let's put وبقى نلاقي the location to the right developing to the right right false projection وحيطة الدولة وحيطاني بيها قوي قوي قوي فيه كلهم لازم تكتب دي ونفطها يا يوك وصيد كده لازم ما تنساهاش مينو السكندري أنجل أكبر من البرايمري أنجل يلا آخر ما حاجة نقولها يلا دلوقتي العين اللي يمين معايا أو هتشوف الأخوطوا بصوا كده يلا لو قلتوا ليه أتطمن عليكم ونفصوا اتروح اللاتر ريكز باي مش كده؟ يلا نقول بقى مع بعض اللاتر ريكز باي المخي بعد لها ا يلا نحل المثال ده مع بعض عندنا ايه ستيمولاتيور ايه؟ فيه لا في العين الثانيه يعني ان ميديا فيكتور ستيمولاتيور يبقى في الست اي اخضر اشار لقطه اي في الست الست في الست اي بتاعتي لا ترافيج فيها هنا في نفس العين دي <مضح> ومع ذلك يبقى الميديا ريكتا البيت. البيت في الميديا ريكتا في اليمين رغم ان النيورون انتر ايه انا شغاله ايه ان شاء الله هوت اهلي شويه كده فجاه يوم الجمعه ضاوعي بس الله يخليك اخر حصه في يوم الجمعه نظام ده لوه مقالب في السكول يبقى بدلنا كان كل يوم جمعه انا اليوم الاسبوع الجاي من يوم الحد هنراجع مراجعه الحد هناخد جلوكوم كام صفحه وشروحه يا اليوم الحد الجاي طاعت نشر وماش مراكعة دكتور ماشي انت علاقكم بسم الله ان شاء الله نعم دكتور عادي لحظة حاجة